أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من Surah al não سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <خذ> من اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ <خذ> من الله Drinker. والذين لِّلَّذِينَ اتَّخَذُوا مسجداً كعذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أعلمون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس ظنيانه على يَوَنِيَنُ <تضلياله> عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ بِهِ فِي نَارِ جهنم. والله in قَف في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي هو الفوز العظيم <تصفيق> الحافظون لحدود الله وبشر الله كان استغفار إبراهيم لأبي ولا هي ملوه لفضيله <تصفيق> الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما ترجمة نانسي قنقر ما كان لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بأن صيبه مضموا ولا نصب ولا مخ في سبيل. O Oh my god Oh Tauqin وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ أو مرتين صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء يُصْنَعُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَيَتَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا